اثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء موالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا فَإِن آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 موسیقی وإذا حضر الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِينُ فرزقهم منه وقولوا لَهُمْ قَوْلًا معروفاً واليَخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون مال يتما ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظهن ثيئن فإن كن النساء أنفوا فوقثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب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 أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوهفهم الموت ويجعل الله لهم نسبيلا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 الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما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 بناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابن وَالَّذِينَ من أَصْحَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم, فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترازيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه المحصنات المؤمنات فمما ملك اشتركت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعضهم فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن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 وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فعزهن وهجروهن في المزاج وضربوهن فإن أطاعنكم فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَإِن تَكُ حَسَنَةً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 يا أيها الذين من لا تقرب الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كَنَفُوانَ وَفُورًا أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الزَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِعْدَائِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِجَنٍّ بِأَلْسِنَتِهِمْ كانهم في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدق لما معكم مصدق معكم من قبل أن كما أصحاب السبت وكان أمر الله إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا يُشْرَكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ لِلَّهِ وَيُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُضْلِمُونَ فَتِينًا أُنْزِلْ كَيْفَ يَفْتَر ألم تر إلى الذين آتو نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين من سبلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس ناقيرا أم يحضدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ولحكمة فمنهم من آمن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 multimodal <tries>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 سَنُؤْتِي إِلَّا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك سدودا فكيف إذا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله نردناه إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعزهم وقلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من الرسل إلا ليطع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكما ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين آمن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطلن فإن أصابتكم مصيبة قال قد آمن الله علي إذ لم كم معهم شهداء ولئن اصابكم فضلهم من الله لا يقولن انك لم بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سَبِيلِ الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستزعفين من الرجال والنساء والولدان وَمَا لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا أخرجنا, رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا من لدنك نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِ الله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 وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يقول هذه مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عَنْدِكَ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ من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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن وَسُلَيْمَانَ وَهَنَا وَأَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ نَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَنْتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِنَّا كُنَّا فَلِينَا خَفَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَهَا وَحَرَّزَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلَحَ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ولو شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّقَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قرمهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام و وهم حيث سقيتموهم وهنايكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ سَالِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكُتْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستزعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستزعفين من الرجال والنساء والملدان لا يستطيعون عيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصد الله أن يعفوهم فَوَاَنَّهُمْ وَعَذَابُ اللَّهِ عَظِيمٌ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَسَاعِ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَفَّى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ وَفَّى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا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 وأسلحتهم. ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدر للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمأنا أنتم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهينوا في متراءِ القومِ إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أراك اللَّهُ وَلَا تَفْلِلْ الْخَائِنِينَ خَصِيماً وَاسْتُوْفِرْ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ولا تجادل عن الذين يخطئون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء يجادلتو عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من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 ولولا فصل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يظلوك وما يظلون إلا أنفسهم وما يظرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فصل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجمهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرزاة الله فسوف عظيمة. ومن يشاطق الرسول من بعد ما تمين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نهله ما تغلى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يغفر ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيروا الله. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَسَاءَ الْمَنصِيرُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَيَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْمُسْتَغْنَىٰ ولا يجدون جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيهَا تجري من تهتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سورا يمجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ لا إِلَّا الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَسْأَلُونَكَ عَنْهُ ۖ قُلِ اللَّهُ وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأخذرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستم فلا تبينوا كل ذلك الميل فتذرها كالمعلقة وإن تحللوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصلين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ق 합ريًا حميدًا ما في السماوات وما في الأرض وكفاء بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وهو على ذلك قديرا من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا مصيرا يا أيها الذين آمن كنوا مقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا أن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا فأيُّه الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخل سلونا الخافرين وليا من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزق بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوزوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان من الله. قالوا ألم نجُم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلٌ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسألا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يظلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصياء إلا الذي نتابوا أصله وعتصموا بالله وأخلصو دينهم من الله مع المؤمنين فهؤلاء مع المؤمنين وسوف يدين الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شافرا عليما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 ما ذا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. أولئك سوف يأتيهم مجرهم وكان الله غفور رحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبينات ورفعنا فوقهم الضور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الواب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم كلوبنا غلف مرتبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ابوه تعالى عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكهم منهما لهم به من علم إلا اتباع الصن وما قتله يقينا فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِمَّا من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا وبظلم من الذين هادوا هرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأفلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من الصلاة الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنعطيهم اجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مبشرين وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يكون ناس على الله حجة مع ذا وكان الله عزيزا حكيما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 قات بما عند الله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورع منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن له ولد له في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستأنكف المسيح أن يكون عَبْدًا لِلَّهِ ولا الملائكة المقربون ومن يستأنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ الذين استأنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا يا أيها الناس قد جاركم برها من ربكم إليكم مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَتَصَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُمْ فَصْلِمُوا وَيَهْدِيهِمْ إِلَهِ صُرَاطًا مُسْتَقِيمًا يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلاله إن مرء هلك له ولد وله أخت فلهالس ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهوا الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل عز الأمسين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم